الحمد لله مستحق الحمد واهل الجاذي خلقه جزاءا دائرا بين فضله وعذله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ملكه وحكمه واشهد ان محمدا عبده ورسوله افضل خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومتبعي هديه وسلم تسليما أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى عباد الله سبق لنا في الخطبة الماضية أحوال الإنسان عند موته وفي قبره فماذا تقول حال الإنسان بعد ذلك اشرنا الى شيء من هذا على سبيل الاجمال والان نبين ذلك على سبيل التفصيل عباد الله اتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون اتقوا النار وطاعة الله باجتناب اوامره واجتناب نواهيه فانه لا نجاة لك من النار الا بهذا اتقوا النار فانها دار البوار دار ذئست وشقاء والخزي والعار دار من لا يؤمن بالله واليوم الاخر ساكنيها شرار خلق الله من الشياطين وافداه قال الله عز وجل مخاطبا لإبليس فالحق والحق اقول لاملا ان جهنم منك ومن من تبعك منهم اجنعي استقم النار فانها دار فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف وغيرهم من طغاة الخلق وفجارهم دار عبد الله بن عبد الله بن عبيد وابراده من منافقي هذه الامه هؤلاء سكان النار كفار الفجره وطغاة البلمه ومنافقون خونه ورائسونكم عن مكانها فإنها في أسفل السافلين وأبعد ما يكون عن رب العالمين فهي دار عقاب الله فأبعدت عن رحمة الله وعن دار أولياء الله يؤتى بها يوم القيامة لها سبعون ألف زمان مع كل زمان سبعون ألف ملك يجرونها حرها شديد وقارها بعيد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ناركم هذه ما يوقض بني آدم جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم قالوا يا رسول الله إنها أي نار الدنيا لكافئة قال انها فضلت عليها ب 69 فزئا كلهم مثل حرها وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبه اي صوت شيء سقط فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون ما هذا قال الله ورسوله اعلم قال حجر ارسله الله في جهنم منذ 70 قريتا يعني منذ 70 سنه فالان في لم انتهى الى قعرها اخرجه مسلم وفي الصحيحين عن صلى الله عليه وسلم انه قال يقال لليهود والنصارى والنصارى هم الذين يتسمون الان الان بمسيحيين والمسيح عليه الصلاه والسلام نؤمن بانه عبد الله ورسوله وانه بريء لهؤلاء الذين يدعون انهم اتباعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لليهود والنصارى ماذا تفعلون فيقولون عطشنا ربنا فأسقنا فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى جهنم كأنها صراب يحقن بعضها بعضا فيتساقطون في النار قال الله عز وجل ونسوق الجرمين إلى جهنم ورجا عباد الله ما ظنكم بقول وقوم قام على اقطانه ال50 الف عام لم ياكل فيها اكله ولم يشرب فيها شربه قام 50 الف عام وهو يولي قيامه قد تقطعت اكباده جوعا واحترقت اجوافه عطشا ثم صرف بهم الى النار وهن ينعمون في الشراب فلا يجدون الا النار يلقون فيها يدعون فيها دعها إذا أوقوا فيها سنوا لها شهيئا ويتفور قد ملأها الله غيظا وحنقا عليهم تكاد تميزوا من الغيظ يلقون فيها أفواجا يقابلون بالتقريع والتوبيح كلما أوقي فيها فوج سالهم خزنتها ألم ياتك المذير قالوا بلى قد جاءنا نبير تكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلام كبير وقالوا لو قلنا نسمع ونعقل ما قلنا في أصحاب السعير فاترفوا بذنبهم فصحقا لأصحاب السعير هذا ما يقابلون به عند دخول النار توقيح وتقريع وإهانة وتنديج فتتقطع قلوبهم أتفى وتذوب أكبادهم كمدا وحزن ولكن لا ينفعه ذلك فاذا دخلوها كما أعظم عذابه وما أشد عقابه يرشهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم له من فوقه الغلل من النار ومن تحته الغلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباده التقوي إن طعامه مزدقوي إن طعامه مزدقوي وهو شجر خبيث لمر الطعم نكري الريح كريم منبط فإذا قاموا يتزقمون لكراهته وقبحه ولكن يئئون الى ذلك لشده جوعهم فلا يسلمهم ولا يغني من جوع وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله قطره فلو ان قطره من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لافسدت على اهل الارض معيشتهم رواه المسائي والطبريدي وقال حسن صحيح فاذا ملؤوا بطونهم من هذا الطعام الخبيث الذي لا يسمن ولا يغني من جوع التهبت اكبادهم عطشا فلا يهيئ لهم الشراب وانهم لا يستغيثون وان يستغيثوا يغاثوا بما ان كالمهل وهو الرصاص مذاب يشوي الوجوه حتى تتساقط نقومها بئس الشراب يشربونه ألا كره واضطرار شرب الهين وهي الإبن الغطاش التي لا تروى من الماء فإذا سقط في أجوافهم قطع أمعائهم هذا شرابهم كالمهل في حرارته وكالسديد فينة له وخبسه قال الله عز وجل وخاب كل جبار عنيد من يرائه جهنم ووسطى من ماء سديد يتجرأه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بنيت ومن يرائه عذاب الغليل أما لباسهم فلباس الشر والعارق قطعت لهم زياب للنار على قدر أبدالهم لا تقيهم حر جهنم ولكن تزيدها اشتعالا فيها وحرارة سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار في عذاب مستمر جائم أبدا لا يفتر عنهم وهم فيه مجلسون كُلَّمَا نَضَجَتْ ثِيَابُهُمْ بَدَّلَهُمُ اللَّهُ جُرُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَكُلَّمَا قَضَتِ النَّارُ زَادَهَا اللَّهُ سَعِيرًا كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى يَرْتَجِفُ بِهِمْ لَهَبُهَا إِلَى أَعْلَاهَا فكلما اراد وان يخرج منها اعيد فيها وقيل لهم ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ينور عليهم العذاب فلا يثري فينا ابدا فيقولون لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب والله لا يقنعون في التخفيف الكريم ولا في قطاع ولو ساعه وانما يسالون ان يخفف عنهم يوما واحدا من العذاب ولكن لا تجيبهم الملائكه الا بالتوبيخ والتهكم تقول لهم اولم تكوناتيكم رسلكم بالبينات او بالادله الواضحات فيقولون بلى فتقول الملائكه ادعو وما دعاء الكافرين إلا في ظلال فلم يستجاب لهم لأنهم لم يستجيبوا لله ورسله لم يستجيبوا للرسل حين دعوهم إلى الله وعبادته لم يستجيبوا لهم في الدنيا وحين إذن يتمنون الموت من شدة العباد فيقولون لمالك وهو خازر النار يا مالك فياخذ علينا ربك ايلوهنتنا ويلتنا فيقول لهم انكم ماكسورون ويقال لهم لقد جئناكم بالحق ولكننا اكثر قوم الحق كارهون فدعوه يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يتوجهون الى رب العالمين يا جواب جهول الى رب العالمين ذي العظمة والجلال والعدل في الحكم والفعل فيقولون متضرعين ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها كان عندنا فانا ظالمون فماذا جواب الله لهم ماذا يقول لهم مع هذا الدعاء والتضرع يقول لهم وهو احكم الحاكمين اخسؤوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى ان سوق ذكر وكنتم منهم تضحكون فحينئذ يئسون من كل خير عباد الله لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان اهون اهل النار عذابا من لهون علان وشراكان من النار يغلي لهما دماغه كما يغلي المرجل يعني كما يغلي القدر ما وراء ان احدا اسد منه عذابا ما يرى ان احدا اشد منه عذابا وانه لا اهونهم عذابا اذا كان دماغه يغلي من عليه كما بالكم بما دون بما دون دماغه مما هو اقرب الى هذه النعال نسال الله العافيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اوتى بانعام اهل الدنيا من اهل النار فيصبر في النار صبغة أن يغمس فيها ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب إنه والله لينسى كل نعيم مر به في الدنيا وقد غنس في النار غمسة واحدة فكيف به وهو مخلد فيها أبدا يقول الله تعالى ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسير ويقول الله تعالى ومن يطع الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا ويقول الله تعالى ان الله لعن الكافرين واعدت له سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلبون فيهم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول هذه ايات ثلاث من كتاب الله عز وجل تدير على أن أهل النار خالدين فيها أبدا أبدا الآبدين ودهر الداهرين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى يا من نام يا بديع السماوات والأرض نسألك اللهم أن تنجينا من النار اللهم أنتنا من النار اللهم أنتنا من النار اللهم أنتنا من النار وادخلنا الجنه دار المتقين الابرار وادخلنا الجنه دار المتقين الابرار اللهم ادخلنا الجنه دار المتقين الابرار اللهم تقبل منا فيها بالثناء ونحن حاضرون لنقف بين يديك في صلاتنا اللهم تقبل منا فامنا من النار واغفر لنا الجنه دار المتقين الابرار اللهم انا لا نملك انفسنا منك ولا ضر والامر كله بيدك اللهم فاهدنا سواء السبيل اللهم امنا برحمتك من النار وادخلنا الجنه دار المتقين الابرار واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين انك انت العظيم الغفار اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الحمد لله حمدا كثيرا كما امر واشكره وقد كان ينابي اذياك لمن شكر واشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من اشرك به وكفر واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافي المشفي في المحشر صلى الله عليه وعلى اله واصحابه خير صحب وماشر وعلى التابعين لهم باحسان ما بدل فجن وانور وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا ان تقوى الله عز وجل ان يتقي الانسان وقايه له من عذاب الله وذلك بامتثال امره واقتناب نهيه ايها المسلمون ان الانسان اذا استعان بالله وصدق العزيمه في التوجه الى الله اعانه الله عز وجل على التوبه وانتشله من سيئات اعماله حتى يكون حتى يكون سليم القلب صحيح القول والامل فيا عباد الله توبوا الى الله توبه نصوحه فان التوبه تجب ما قبلها وان اللسان اذا تاب توبه نصوحه وعمل عملا صالحا فان الله يبدل سيئاته حسنات يقول الله عز وجل والذين لا يشركون مع الله اله اخر ولا يقتلونا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنوا ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخرج فيه مهانا الا من تابا الا من تابا وامن وعمل عملا صالحا فاولائك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن كان لديه ومن كان لديه مظلمه لاحد من الناس فليؤدي اليه مظلمته قبل ان يؤديها الحسنات اعماله كان الانسان اذا لم يؤد المظالم التي كانت عليه في الدنيا اخذت من حسناته يوم القيامه فان لم يتب شيئا من حسناته لاهل المظالم اخذت من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار وهذا والله هو الافلاس ان ياتي الانسان يوم القيامه بحسنات ثم تؤخذ ثم تؤخذ لمن ظلمه في هذه الدنيا ادوا الحقوق الى اهلها ادوا الحقوق في المعاملات التي بينكم وبين الناس وادوا الحقوق فيما لكم لاهليكم وزوجاتكم من وعدلوا الحقوق فيما يلزمكم لأهليكم من الزوجات والأولاد والأقارب وادوا الأمانة فيما يلزمكم نحو العمال الذين يعملون لبيكم أعطوهم أجورهم لا تماطلوا فيهم من أجل قلة ما في أيديكم فإنكم إذا نويتم فإنكم إذا نويتم أداء الحق إلى أهله أعانكم الله على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها اد الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اكلفه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما طول غني ظن وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره أيها المسلمون توبوا إلى الله توبوا إلى الله تعالى من تفريطكم في حقوقه وفي حقوق عباده حتى تتخلصوا من هذه الذنوب وحتى يحل بدل ذمته القلوب نور يا تستضيئون به في طريقكم الى الله عز وجل فان السيئات تكون ظلمه في القلب فاذا تاب الانسان منها ابدل الله ذلك الظلمه بنور يستضيء به حتى تهون عليه الاعمال الصالحه ويوفق لذلك اللهم اننا نسالك ان تمن علينا بالتوبه النصوح التي ترضا بها عنا يا رب العالمين اللهم انا نسالك ان تصلح ولاه امورنا اللهم اصلح ولاه امورنا اللهم أ... اللهم ارزقهم البطانه الصالحه وأد... واعينهم على اداء الامانه يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا باليمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم عباد الله ان الله يا امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى ويمنع عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واوفوا بعهد الله اذا عهدتم ولا تنقضوا اليمان بعد توكيدها وقد جاعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم الجليل اذكروه واشكروه على نعمه يفتكم ولا ذكر الله اكبر و...